وقال الذين آمنوا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمد والذين ميان بعدهم وما الله يريد من العباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادى ما لكم من الله من عاصم وما يضل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في في شك مما حتى إذا هلك قلت لن يبعث, الله لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب